ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ونحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم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 ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمص غير متجانف في غير متجان في الإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن, تعلمونهن مما علمكم الله فقلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليكم واتقوا الله إن الله سريع الحساب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 ومحصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاسلوا وجوهكم وأيديكم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 ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون وذكرن عمت الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إلَّا قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله, كونوا قوامين لله شهداء بالقصة ولا يجرم أنكم قوم على ألا اجِرُهُ وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ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 أعقم لأن أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وآمنت برسلي وعزرتهم وعزرتهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لا عنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم جن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 يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسو حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصبح إن الله يحب المحسنين من الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأورينا بينهم العداوة والبوضاء إلى يوم القيامة وسوف سَنُون يا امنا الكتاب قد جاءكم رسولنا قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب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 بِأَرْضِ جَمِيعًا قُلِ ٱللَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَٰرَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ ٱللَّهِ وَأَحِبَّآءُ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 ادخلوها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فانا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ بِإِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِى فافرق بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يتيهون فِي الْأَرْضِ فلا تاس على القوم الفاشقين واتل عليهم نبا بني ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك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 فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوء تأخيم قال يا ويلة أعجزت أن أكون مثلها مثل هذا الغراب فأواري سوء تأقيف فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسه فساد في الأرض أو فساد في الأرض فكأنما قت الناس جميعا ومن أحيها فكأنما أحي الناس جميعا ولقد جاءتهم رسول قول الله وبتقو إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفنيحون إن الذين كفروا. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا جزاء بما كسبا كلام من الله والله عزيز حكيم فمن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 one mission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 فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم ان الله يحب المقتصدين وكيف يحكمونك وعنادهم التوراه فيغا حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما يَغُومُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوْنَ النَّاسَ فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ لفضيله <تصفيق> الدكتور Yeah. Mm -hmm. إلى الله مرجعكم جميعا، فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. حكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكم للقوم أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم أقسموا دون اعمالهم فاصبحوا خاسرين يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه Show. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين تتخذون دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن أخذوها وزووا ولعبا ذلك بأنهم قوم. الله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأقلهم السحك لبئس ما كانوا يعملون ما كانوا يصنعون لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثيرة والله يعصم وقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا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 قال المسيح يا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقه كان لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على نسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم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 منهم قسيسون ورهبان ورهبان وانهم لا يستكبرون واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع ترى اع دمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاء وَنَطْمَعُ أَيُّ دَخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنهار الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآل لا تحرموا طيبات ما good الله لكم ولا تعتدوا cleansedерх الله لا يحب المعتدين prêt مما رزقكم الله this way انتق <تصفيق> الله الذي فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو, كسوتهم أو تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثة أياما ذلك كفرت أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. والأنصاب والأزلام والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أيها يقع بينكم العداوة في الخمر والميسر في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل علموا أنما على رسولنا البنا والمبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحهم فيما طعموا إذا, ما اتقوا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين الصيد لا الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله ليعلم الله من يخافه بالغيب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 مثل ما قتل فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا هديا بال والكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما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 وكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البناه والله يعلم ما تبدو قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث الله يا أولي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 أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرته ولا سائبة ولا وصيلة ولا حامو ولكن الذين كفروا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 تديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان ذوى عدن منكم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت تحبسونهما من بعد الصلاه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 مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله لشهادتنا احق من شهادتهما وما اعتدينا وما إذا اذا لمن الظالمين ذلك ادنى ان يأتون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 وتبرع الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جعتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا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 قال عيسى بن مريم اللهم ربنا الجل علينا ما من السماء ما من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وأخرنا قير قَالَ قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإنني أعذبه عذابا. قال الله يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق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 وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار الفوز العظيم لله ملك السماء